والذاريات ذرو، فالحاملات وقرا، فالجاريات يشرى، فالمقسمات أمرا، إنما تعدون لصادق، وإن الدين لواقع، والسماء إذا الحب.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 قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأة في صدرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال رب إنه هو الحكيم العليم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 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برثنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم